فاصبر لحكم ربك ولا تتأمنهم آثماً أو كفوراً اسم بی که وَخُرِشَ مَرَّ بِكَ كُرْتَرَا فِي دَ وَنَيْلَيْ لَيْثٌ جُنْدَانٌ No. the so, oh. very... then life go to و oh, yeah. yeah. فإذا شئنا بندلنا أنزالهم تبديلا فارس يا واد لا وَأْكُلِ إِمَّا رَبِّكَ بُسْرَتَ سبحان الله سبحانه وتعالى اللهم افضل عليك بارك الله فيك ومن الليل فاتجد له وسبحه ليلا اللهم اطهاريت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نحمن قال راكم الله ما سبحان الله سبحان الله بارك الله فيك الله يخليك إنها هذه تذكره فما did you... mm -hmm. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله الله بدله الدنيا يا قاهي القران اللهم زيد فوزيد اللهم زيد فوزيد ان الله هو <تطوری> with the people may بسم الله الراح ن بارك الله فيك الله خليك يا قارئ القرآن فيلة الشيخ ما شاء الله لا بدنا في الدنيا يا. رفع سماكها فسأو غسديكن تحجا وله ببعد ذلك قد خجا او مرد. مرد. الله سبحان الله فایده و اغا الله يستونك عني موسى الله ازمه طول دي ما شاء الله لا بد له في الدنيا الله طيب عمرك فداك حسن فداك يا يوم يكون الناس كم فراشنت وتكون جبالك لعنة ما شاء الله ما شاء الله بارك الله الله سبحان الله yeah الله فيك رحمة الله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لا علم اليقين، لا ترون من الجحيم، ثم لا ترون. Quan يَوْمَئِذٍ ي اللهم قبل عمك يا قدلت الشيخ الخراسي المتولي